فِيهَا فيها سرر مرفوعة وأكوأب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 115. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 116. وإلى السماء كيف رفعت 117. وإلى الجبال كيف نصبت؟ 124. وإلى الأرض كيف سطحت 125. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 126. إلا من تولى وكفر 127. فيعذبه الله